امل انسان ما تمنى فلله الاخره والان اولا وكم مما لكن في السماوات لا تعني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى